الوحدة الأولى المهن الدرس الأول ما مهنتك؟ واحد استمع إلى الكلمات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور فلاحة سائقة مذيعة حلاق مصلح مضيفة طيار ممرضة نجار خباز جزار خياطة